غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم المشركين فسيحوا في الارض اربعه اشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخز الكافرين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 وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إِلا الذيذينَ عَهَتُم مِنَ المُشِْكينَسُمَّ لَمْ يَ قُصُوكُمْ شَيْئأَ وَلَم يُظَاهِروا عَلَكُم حَدَ فَأَتِم مُ إلَيهِمْ أَهْدَهُم إى مَُّتِهِمْ إِ اللهَّه يُحِبُّ المُتَّقين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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مأمنة ذَلِكَ semSS paths, ker življim in elektrom jere poslo spoken. H低 Podene Thankčega, ki sem nakrej Mine vzorek فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب كَيْفَ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا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 لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمته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 وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوهُمْ أَيْنَمَا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 والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا وَلَم ي ياتَّخِذُوا مِ دُون اللهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَ المُؤمننينَ وَلجَ واللهَّهُ خَبيون بِماَا تَملُ مَا كانََ للِمُشكينَأَ يعمرُر مَسجدِدَ اللهَّهِ شَاهدينَ على أَفُسِهٍ بِالكُفرون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 fa asaa ulaaika an yakunu min almuhtadeen aj'altum siqaayata alhajj كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Alave nawajaru wa jahadu fi sabinilla hibi amma lihim Wa jahadu fi sabinilla hibi amma lihim wahsihim Arba modar Yubashshiruhum rabbuhum birahmatim minhu wridwanan wrijdwanin wa jannatin lahum يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحب الكفر ان استحب الكفر على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 وعشيرتكم واموال نقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا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 يقينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم ترونها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ Muxri kuna naġġesu, feleja porobul mes džidal karama bardarami jim heda. In hriftumaj leta, fese un fejurnikum In Allah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 مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ زَيْدُ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يوالله اونا قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان لا يفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله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 an ayutfi'u nurallahi bi'afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu wa ya'ballahu illa an ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ على الدِّينِ كُلِّهِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا إن كثيراً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 فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ هذا ما كنتم لتأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله فِكِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ Zdravljali vštrih, kaj je završit, kaj je završit. Zdravljali vštrih, že تُن فِي الْكُفْر يُظْلِمُ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ عَامًا لِيُواطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ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 أَرَأْنُونِيتمْ بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَفْرُّ يُعَذِّبُكُم مَّعَذَابًا أَلِيمًا وَلَا تضروه وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ ثَنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إذ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كفروا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم